أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن قَوْلِ أَوْ أَنْ قُلْ جَمَعُ أَمْرَ شَيْءٍ وَلَنْ قَدْ ignored ئە tiwind وما مسنا من لغوم تصبر تصبر bil eu pu na or bir Di conver eu Yeah. يا هماتي ما عمرنا Yeah. yeah. Ona nəyinə istidib? What's down What's down there? your life dear يا <تصفيق> لهم لَرَوْمَ بِمَا يَقُولُونَ نحن أعلم بما يقولون